مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تثلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِنَّهُ لَصُرٌّ نَّهْمُسِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أن يغدو على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلناها اليوم عليكم مسكين وغدو على حظ قادرين فلما رأوها قالوا إن لضالون بل نحن محرومون قال أو سقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا ياويلنا قالوا ياويلنا إن كنا طاغين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 إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء, لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين